أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوة الكرام الأدلة النبوية في القاعد الأصولية كنت قد وصلت فيها إلى الكلام على خبر الواحد أو قاعدة هل هم عند النبي سلم حجة أم لا هم النبي سلم حجة أم لا إن هم بفعل شيء هل هو حجة ام لا صحيح ولا لا زي قاعده هل هم هم النبي صلى الله عليه وسلم حجه ام لا يعني ايش الهم احنا قلنا السنه عندنا سنه ها سنه قوليه ممتاز وسنه فعليه وسنه تقريريه سنه قوليه قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء هذه سنه قوليه سنه فعليه كان النبي صلى الله رفع يديه حذوه من كبا سنه تقريرية والسنه التقريريه أن يرى المسلم صاحبا يفعل امرا من العباده او يقول قولا في العباده فيقر ولا ينكر فادي سنه تقريريه لكن النبي انه هم أن يفعل شيئا ولم يفعل هل نقول هذه سنه نعمل بها ام لا؟ لم تفعل ولم يتكلم بها فهل يمكن العمل بها ام لا أما عند الشافعي فهم النبي سنه من السنة هم النبي سنه الحق بان نقول الاجماع بأننا لو فعلنا ذلك أسوة لقول, س... لقول الله جاء على لكم في رسول الله أسوة حسنة لنا ذلك نقول أنها سنة أن... لأن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات لكن أن تكون سنة مقررة كالسنة القولية والفعلية عند الشفع لعب هم النبي سنة من السنة ليش؟ في نظر, النبي... نظر الإمام الشفعي الدقيق لأنه قال مدار العبادات على الوحي والوحي من الذي ينقله لنا هو نبي فكل ما يكون من النبي السلام فهو وحي ما دامه يشير إلى عبادة من العبادات وما أتاكم الرسول فاخذوا وما عنه فانتهوا فهنا يعني يستدل لمن بالشفع بقول سلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فهنا يقول الإمام الشفعي هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلو وجد من المنافقين الذين يفعلون ذلك فلا نفعل بهم ما فعله وهذا لا يكون إلا لولي الأمر هو الذي يفعل ذلك لا أحد الناس يعني أولي الأمر هو الذي موكون له أن يفعل ذلك لكنه قال الاستشهاد قال الإمام الشفعي بأن هم من السلام هنا عندنا سنة نعمل بها لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأكل البصل قال من أكل هذه من هذه الشجرة الخبيثة فلا أقربنا مساجدنا لكن هذا فيه قول وفي فعل أنه السلام أمر برجل أكل البصل فأخرجه من المسجد لو كان هم بذلك ولم يفعل لقال الشفعي بد أن نفعل هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أيضا قد يستدل الشفعي في هذا الباب بمسألة المتعة وهذا غريب مدام الشفعي يرى بأن الهم سنة كان أولى له أن يرى أن المتعة هي هي الأصل بذلك أو هي المستحبة مع قال في أصناف الحج أنه قال الإفراد أفضل لأنه سلم أفرد لكن الحق بأنه هناك قول عند الشفعية بأن المتعة أيضا أفضل لأنه سلم هم بالمتعة لأنه قال لعلي بن أبي طالب عندما جاء اليمن بما أهللت قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لله سلم إذن أمسك فإن معي الهد فلا تحل ثم قال ولقد هممتوا بأن أحل يعني أفعل العمرة وقد قال النمسلم تصريحا لو استقبلته من أمري ما استدبرت ولا سخت الهدية ولا جعلتها إيش عمرة فهم النمسلم هنا لو قلنا بالتأصيل العام لإمام شفائي فيكون السنة هو التمتع في الحج وهذا الراجح الصحيح السنة هو التمتع في الحج هذا الراجح الصحيح أن يتمتع المر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي تلي هذه القاعدة إذن عندنا يمكن أن نزيد ونقول السنة سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية سنة همية بالهم ما هم من السلام أيضا سنة نفعله وكما قرر الإمام الشفعي وهذا قريب وليس ببعيد هذا قريب وليس ببعيد القاعدة التي هذه القاعدة من القواعد الأصولية قاعدة يقبل خبر الواحد وإن خالف القياس طبعا هذا تأصيل هذه القاعدة, القاعدة لجمهور العلماء منهم الشفعية والحنابلة ورواية أيضا عن المالكية وهذا رد تأصيلي على على على على الأحناف والمالكية لأن المالكية لا يقبلون أحاديث الأحاد في كثير من الأحوال يعني أحاديث الأحاد عندهم إذا خالفت عمل أهل المدينة قدموا عمل أهل المدينة وهذا يبين لك أيضا ان هذا ضعف في المذهب والاحناف يرون بأن خبر الأحاد لو خالف القياس لا يؤخذ بخبر الأحاد القياس يقدم على خبر الأحاد وهذا كلام صراحة باطل كلام فيه ما فيه من الضعف الذي لا يمكن أن يقبل بحال من يستدل الحديث ال الذي يستدلون به على هذه القاعدة أن خبر الأحاد يقبل ولو خالف النص يستدلون بحديث معاذ لما بعث النبي السلام معاذا إلى اليمن قال بما تقضي قال أقضي بكتاب الله ثم قال فإن لم تجد قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم قال أشتهده رأي ولا قل ولا اقصر فضربه ونسلم على صدري وحمد الله على ذلك هذا حديث, حديث هذا الحديث وان حسنوه كثير من العلماء لكنه لم يصح حديث لا يصح والا فالسنه قرينه القرآن وما اتكم الرسول فخذوه من لاكم عنه فانتهوا والترتيب هذا ترتيب صراحه ترتيب انا انزعج منه انت لابد أن تقول ناخذ بالسنه والكتاب وان كان الترتيب ترتيب من اجل قطعيه السبوت او ظني السبوت فهذا لا لا تاثير له فلو نقول كتاب وسنه لا يقال كتاب ثم سنة ثم اجتهاد يعني معنى ذلك إذا جاءك في المسألة يعني باب او عنت مسألة لك تنظر الأول في كتاب الله وبعد ذلك تنظر في سنة النمس لا ننظر في كتاب والسنة. والسنة ننظر في الكتاب والسنة إذ لا مخالفة بل الكتاب والسنة بل السنة جاءت مؤكدة لأحكام الكتاب وجاءت مبينة لأحكام الكتاب وجاءت بأحكام مستقلة فلابد أن نقول البحث يكون في الكتاب والسنة هذا حديث شاز لم يصح وإن قلنا بفرضية صحة هذا الحديث يستدلون بها على الترتيب إذا نزلت نزلت قال أنظر في كتاب الله ثم في السنة ثم أجتهد رأيي وهذا فيه ما فيه من النظر في هذا الترتيب عمتاً أم قالوا يبقى جعل القياس خلفه السنة يبقى معنى ذلك السنة لو خلفت القياس نأخذ بسنن لا بالقياس هذا هذا هذه القاعده تاصيلا للرد على الاحناف والحق بأن كثير من الاحناف والمالكيه ردوا احاديث عن مسلم للقياس والحق بان ابن تيميه يقول بان القياس, القياس الصحيح الذي اكتملت اركانه وشروطه لا يمكن أن يخالف النص الايه الصريح بحال من الأحوال لا يمكن لقياس صحيح ان يخالف النص الصريح بحال من الأحوال لما لما صورة عليمة ليما، ليما، ليما. نعم هو مصطمت من الكتاب والأمر الثاني بأنك نقول الحق كل الحق في السنة في الوح. الوح. الوح يبقى لو كان الرجل بالفترة السليمة والعقل السديد لابد أن يصل إلى هذا الوحي ويوافق الوحي لكن هناك أمثلة نضربها على بيان هذه القاعدة أن النص يقدم على القياس مثلا في مسألة زواج البنت أن تزوج البنت البك البالغة العقلة أو السيب نفسها هذه قد قدمها الإمام ابو حنيفه قدمها قدم هذا القياس على النص ايما امراه في نكاحها بطل فهو يقول نقول بصحه زواج المراه تزوج المراه نفسها قياسا على ذمتها المستقله لها ذمة مستقله في البيع وفي الشراء قالوا ووجه القياس بأن البضع شابه السلعه في البيع والشراء لأنها لا تمكنه من نفسها الا ان يعطيها المهر قال الله الرعالة وآتوا نساء صدقاتهن نحلة فقال <ination> هنا هذا قياس البيوع هذا القياس على ذمتها المستقلة قلنا هذا القياس خالف فيه نص فالنص يقدم عليه قول المسلم أي ممرأة نكحت غير يدني وليها فنكاحه باطل باطل لا يؤخذ بمثل هذا القياس أيضا مثل ذلك ردوا حديثنا مسلم أنه خالف القياس حديثنا مسلم في المصرات تعرفون المصرات, المصرات؟ اختلاف آه آلية, آه ألية الناقة اخلاف الناقة او الضرع يمتلئ ثلاثة ايام وخمسة ايام ثم تباع فاذا بقت مع الرجل ثلاثة ايام او بقت معه خمسة ايام ظهر انها ليست حاملة لكل هذا اللبن انه السلام يقول في المصرى ما ان راضيها امسكها وان رفضها ردها وايش وصاعا من ثم رد هذا الحديث قالوا ان هذا يخالف القياس اذا القياس في رد المطلفات هو ايش المثليات المثلي فهيبقى اخذ اللبن رد لبن لانك ترد المثل ترد العين الاصل انت ترد العين فان لم تستطع ترد المثل فان لم تستطع فترد, لم تستطع فترد ايش القيمه القيمه ما ما لم يرد في التقصيل العام فقالوا هنا الحديث لا يؤخذ به لانه خالف القياس وحقا ووافق القياس في كل الأحوال ووافق القياس هذا كلام باطل الذي يقولونه فهنا نقول اولا في الرد عليهم الحديث أصل بذاته ولا يقدم على القياس بحال من الأحوال لأن الله تعالى قال وما تكم رسول فاخذوا منكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى وما ينتق عن الهوى أنه إلا, حو... إلا وحي يوح... يبقى حكم النبي وحكم من حكم الله قد قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا علينا من من المتكلم الله عز وجل يبقى البيان من الله والبيان جاء من السنة فيكون من الله جل في علاه وح فيبقى إذن رد, الص... رد المصرات ورد الصع من التمر هذا من حكم الله هذا من وحي الله جل في علاه فهننأخذ قول أحد بعقله بقياسه ونرد قول الله جل في علاه لا والله. لا والله ومع ذلك نقول لم يخالف القياس بل أنت قياسك قياس فاسد لأعتبار بل أنت قياسك قياس نقضح في القياس نفسه نقضح في القياس نفسه ولو نظرت على القياس هو قال رد اللبن هاي لبن نرد فيه اللبن اختلط في الملك بين اللبن الذي هو لأصل المالك واللبن الذي يكون لمن؟ للمشتري لن تجدد يعني هو أخذها فيها لبن الضرع فيه لبن لما تجد الساس أيام معه ويطعمها الضرع يأتي بإيش؟ بلاب... اختلط هو لابانًا المالك واللابان «الآخر» لابان المشتري يبدأ هذا اللابن أبانًا البايع واللبن المشتري كم لابان البايع كم لابان المشتر النزاع موجود والقياس يقول لابد من حسب مادة النزاع وعن تأخذ المتنازع فيه والمختلف فيه فتجعله معه المتفق عليه المتنزع فيه هو ايش اللاب المتفق عليه هو ايش المتفق عليه هو ايش الصعق من «دمر» متفق عليه معلوم ليس فيه ثم شيء يبقى اذا اهلا بد ان ارد المتنازع فيه الى المتفق عليه ده من القياس اهو الان يبقى اذا قياسك فاسد لاعتبار هذا مثلا من الامثله التي رد فيه حديث الرسول ونحن نعيش في هذا الزمان بهذا بهذا بطرق فجاء ان كثير ممن يرد حديث النبي سلام يردها حقا بهذه الطرق الفجاء والله لكنه لا يوبين انه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيردون حديث النبي وسلم من اجل القياس وهذا باطل وهذا فيه جرئه على الله جل في علاه وجرئه على رسول الله ولذلك الاحناف اخطؤوا خطا فاحش في, في هذا ولو كما قلنا صدروا انفسهم بعقولهم صددا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من ذلك يعني قالوا بعدم العمل بحديث النبي وسلم الذي قال فيه اذا ولقى الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ف وليعفره السمنة بالتراب فقالوا لا يغسل سبعا بل يغسل يكفي أن يغسل مرة أو يغسل, يغسل ثلاث مرات. مرات نغسله ثلاث, ثلاث مرات. مرات وردوا الحديث ليش؟ قال خلف القياس إيش القياس؟ قالوا الغسل،, الغسل التطهير من النجسات يكفي الوحيدة ويكفي الثانية ويكفي إيش؟ الثلاث ده التطهير من النجسات كل النجسات يكفيك فيه أن تطهيرهم مرة او مرتين او أو ثلاث موجود هذا فقالوا بإذن هذا خالف القياس فأخذوا بالقياس عددوا قياسهم بقول أبي هريرة أو ما عن أبي هريرة أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث وهذا خطأ مبين بل هو مخالف القياس أولا قياسهم قياس فاسد الاعتبار والخبر يقدم ليش الخبر يقدم وح وما أتاكم الرسول فأخذوه مناكم عنه فانتهوا لا ترد الوحي من أجل عقلك لا ده احنا حتى لو المساله فيها ما فيها من الاختلاف الاجتهادي الاقرب للسنه هو الذي يؤخذ لا الابعد لا من اجل شيخي ان اخذ قوله الابعد واترك القول الاقرب بحال من الاحوال العلم قال الله قال رسوله خلاص صحابه ليس من تمييز العلم اهو ناسك ناسك بين رسوله وبين قول فقيه قول الفقيه يقول اغسله ثلاثه وقول النبي الامين يقول اغسله سبعا بما ناخذ بقوله صلى الله وسلم بقول ن��로 السلام قولاً وحيداً. لا يجوز رد قول ن��로 السلام فهنا الان رد الحديث من اجل القياس ايضاً من ذلك رد الحديث الامام المالك وغيرا امام الحنيفة امام الحنيفة رد من اجل القياس وسأسألكم ما القياس واما الامام مالك فرد الحديث من اجل عمل اهل المدينة حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق لم يعمل به الامام مالك قال لا خيار في, في المجلس لا خيار لا خيار اذا حدث الرضاء انما بعلو عنت فقد تم البيع ولا خيار أما الإمام المالك فرده من أجل أنه خالف عمل أهل مدينة عنده خالف عمل أهل مدينة أما الأحناف فقالوا خالف القياس أي قياس لا هما قصوا على أصل البيع حقا على أصل البيع حقا وما قالوا كل بيع يرجع لأصله والأصل أن البيع لا يكون بيعا إلا بانتقال السلعة لا يكون البيع بيعا إلا بانتقال السلعة يعني لا يسمى البيع بيعا إلا بانتقال الثمن وانتقال الملكية بنقل, المل... بنقل المل... نقل الملكية لأنهم قالوا في الأصول إذا الصحة في الصحة والبطلان قالوا الصحة في العقود هي ما ترتب عليها آثارها وترتب الآثار على الصحة هو إيش نقل الملكية وبيعان بالخيار يخالف هذا التأصيل لا نقل الملكية لو قال بالخيار يبقى إذن لم تحدث التملك لم يحدث فلما قالوا ذلك قالوا يبعيدا لا بد أن نقول بهذا الحديث لا إنما البيع عن طراد يدل دلالة واضحة على انتقال الملكية عندما تحدث الطراد في المجلس فالبيعان بالخيار لا يؤخذ به وصعى الراجع أن هذا مخالف لنص كلام المسلم وقول المسلم يقدم على قول أي أحد كأين من كان ولا مخالفة بين أن يكون البيع ما الذي عن طراد بنقل الملكية وأن يكون فيه الخيار قالوا كيف قلنا عندما حدث الطراد انتقلت الملكية صار البايع مالكا للثمن وصار المشتري مالكا للسلع لكن هذا البيع لم يتم تتم كاملة قد انتقلت الملكية نعم لكنها لم تكن كاملة ليس له حريط التصرف إلا إذا تفرق من باب الرحمة بهم فلذلك نقول قولهم أنه يقالف القياس قول ليس بصعيح أمثلة على الأمور المشروعة التي جاء بها الشر قالوا هي مخالفة للقياس أمثلة على الأمور التي قالوا بها تخالف القياس لأنه قال يقبل خبر واحد وإن خالف القياس فنقول في بعض الـ الـ الـ الأدلة أو الـ الـ الـ الأمثلة التي قالوا فيها هذه تخالف القياس وعملوا بها قالوا مثلا عن الإجارة قالوا الإجارة تخالف القياس الإجارة تخالف القياس معناها مشروعة لأنه إذا استأجر أحد يعني كما بينا نسلم وعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقوا أو استأجار أي شيء من المنافع فقالوا هذا وإن كان مشروعا لكنه جاء تشريعه على خلاف القياس كيف؟ قالوا الإجارة بيع منافع والمنفع معدومة فرجل إلى باية المعدوم والأصل في باية المعدوم هو إيش الحرمة أم الحل الحرمة بيع كل شيء معدوم فهو على الحرمة النبي سلم نهم عن بيع السمك في الماء, السمك في الماء. نهى النسلم إذا صح الحديث عن الطير في الهواء إما عدم القدرة على التسليم وإما إيش وإما عدم الوجود فقالوا إذن بيع المعدوم لا يجوز هذا الأصل فيه والإجارة هي بيع منافع والمنفعة معدوم غير موجودة حتى يستخدمها فهذا بيع معدوم فقالوا خالف القياس وأيضا قالوا عن السلم خالف القياس السلم اللي هو إيش أن تقدم الثمن وتؤخر السلعة. السلعة لما دخل المسلم في المدينة قال ابن عباس كانوا يسلفونه بالسنة والسنتين في التمر فالمسلم قال من أسلف فليسلف في إيش؟ كيل معلوم ووزن معلوم إلى إلى أجل معلوم فالسلم قالوا هذا السلم وإن جاء الشرع بجوازه فهو مخالف للقياس لأنه حقا بيع بسرعة بيع إيش بيع معدوم ها تصورين السلم تصورين السلم زيت أراد أن يشتري أو يشتري ستين صاعا من التمر طيب وهو غير مزروع الآن غير موجود الثمر غير موجودة فجاء فأعطى الرجل ثمن التمر على أن يأخذها منه بعد ثلاثة أشهر هذا هو السلم يبه هو قدم عجل الثمن وأخر سلع فهذا الباية باية إيش؟ معدوم والأصل باية, معدوم باية المعدوم أنه لا يجوز لا تبع ما ليس عندك الاصل في بيع المعدوم انه لا يجوز ومع ذلك السلم صار يجوزا اسف صار يجوز صار بيعا جائزا عفوا صار بيعا جائزا طيب قالوا هو جاء الشرع بجوازه وهو مخالف للقياس ولو دققت النظر هو لا يخالف القياس بحال من الاحوال فيبقى عندنا الاصل في هذا ان كل ما جاء به شرع فهو يخالف فهو يوافق القياس ولا يخالف القياس ولا بد من العمل من العمل به وأصح ما يمكن أن يستدل به على ذلك إجماع الصحابة على أنه ما ثبت عن النبي السلام لابد من الأخذ به وأن القياس يعني يوافقه ولا يخالفه ولذلك قالوا في قول النبي السلام وفي كل أصبع مما هناك عشر من الإبل قالوا فهذه دلالة وضحة جدا على أن القياس يوافق النص الصريح وهذا يعني ما نتبدأه وندين الله به كلما جاء النص طرحنا القياس ولا نأخذ بالقياس بحل من الأحوال بل قد قاعد الفقهاء قاعدة فقهية مهمة جدا تقول لا اجتهاد مع النص وغاية القياس هو الاجتهاد للإلحاق فلا اجتهاد مع النص يبقى لنا القاعدة الأخيرة وهي ثبوت الحدود او إثبات الحدود بخبر الأحاد إثبات الحدود بخبر الأحاد العلماء يقولون بأنه لا يثبت الحد بخبر الأحاد وهذا الذي قاله الأحناف يعني الحدود التي تقام على أصحابها لا تثبت بالأحاد لما قالوا عندنا حديث ظاهر جدا يجعلنا نقول بهذا في قول نفسه إدراء الحدود بالشبهات إدراء الحدود بالشبهة كلما كانت الشبهة كلما رد كلما كانت شبهة كل رد المرء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل ماعز يقول طهرني يا رسول الله قد أقم عليه الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استنكهوه اشتموا رائحة ثمه لعله يكون قد شربه خمرا فيكون قد فعل ذلك مخمورا فيكون هذه من الشبهة التي يدرأ بها الحد فقالوا يبدا كل شبهة تعتري الحد تجعلنا لا ناخذ به في الحدود قالوا وحديث الأحد تعتريه الشبهة ما هي الشبهة صبري؟ حريص ما هي احتمال الوهم احتمال الغلط على الراوي فهدي شبهة قالوا ترامى المسألة فيه احتمال الوهم يبقى لا نأخذ به لا نأخذ به فيه الحدود وهذا صراحة فيه تميع وليس يصح هذا الكلام وهذا الذي تبنه بعض الأحناف منهم أبو الحسن الكرخي والسرخصي والسمرقندي قالوا بأن الحديث الأحادي في الظن وأن الوهم الاحتمال الوهم على الراوي وارد فصارت شبهة يدرأ به الحد وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال من وجهي ما استدلوا به الحدود تدرأ بالشبهات فهذا حديث لم يصح هذا الحديث لم يصح مرفوعا حديث ادراء الحدود بالشبهات هذا الحديث لم يصح مرفوعا وهو كما قال علماؤنا صح موقوفا عن عائشة وإن قلنا وتنزلنا مع الخصف بأن حديث إدراء الحدود بالشبهات صحيح فأنا لو, لو قلنا بهذا الكلام إذن لن تستقيم لنا مسألة في حد فنقيم الحد على صاحبة بحال من الأحوال لكنهم قالوا لو تنزلنا وقلنا بصحة الحديث فالحديث له أوجه والشبه لها أوجه ومراتب شبه قوية تعتبر وشبه محتملة ليست قوية فلا تعتبر فقالوا يبقى معنا الحديث هنا عام لكنه يراد به الخصوص الدراء الحضرة بالشبهات ليس بكل شبهات ليس هذا على العموم هذا عام يراد به الخصوص الشبهة القوية التي نرى فيها اعتبارا او نراها معتبرة فناخذ بها ونقيم بها الحد ونضرأ بها الحد أما ان كانت الشبهة الأسد بالقوية فلا أما إن كانت الشبهة الأسد بالقوية فلا والدلال ذلك مثلا بأننا نقول المرأة التي جاءت لعمر الخطاب أراد أن يقيم عليها الحد جلد الزنا سنت قال زنايتي قالت نعم مع مارعوش بدرهمين هو قام يريد, يريد أن يجعل يقيم الحد عليها لكن لما قالت ذلك وهي بتتبجح بما تفعل يعني بتتبجح بما قالت قالت نعم بدرهمين كمان بتأخذ الأجرة وتبين الأجرة بدرهمين فهذه صارت شبهة عند عمر فتوقف كيف تقول ذلك وأمام أمير المؤمنين فعمر عثمان بن عفان لما من ذلك قال يا أمير المؤمنين إنها تجهل هذا الحد فكان بكلامها هذا شبه لكنها شبهة قوية منعت إقامة الحد بأن هذه الشبهة يعني جعلت قناعة في القلب بأنها تجهل الحكم والأحكام لا تقام على إيش على الجاهل الجاهل مانع من إقامة الأحكام قال الله جعله وما كنا معاذبين حتى نبعث رسولا فكلما جهل المرء الحد فلا يقام عليه وفارق فرقوا طلبة الرحيم لابد أن تفرق بين أمرين اثنين جليلين بين الجهل بأصل الحكم والجهل بمقدار, بح... بمقدار الحكم ماعز كان يعلم بأنه هناك من الأحكام التي تقام عليه بسبب الزنا يعلم أن هناك حكم ويعلم أنه محرم لكن ما يعلم أن ولا تصور بأن الحكم عليه أن يكون الرجم إلى الموت قال خدعوني قومي فلم, يغنيها فلم يغني عنه شيئا فالجهل بالمقدار لا يغني الجهل بأصل الحكم هو الذي يغني فأوردت شبهة وكانت قوية فاعتبرت فيكون التنزل مع الخاص من فدراء حكم الشبهات بأن نقول الشبهة التي يدرأ بها الحد يا شبهة الايش؟ الشبهة القوية الشبهة القوية التي يدرأ بها الحد أما شبهة التي فيها الاحتمال فلا يمكن أن يأخذ بها بحال من الأحوال وعندنا أدلة كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الحدود بإيش بحديث أحات أو الصحابة أقاموا الحدود بحديث أحات قال النمس سلم وقدوا يا أنيس فإن اعترى ترجمها وأيضا هنا الجلد التغريب العام تغريب العام ثبت بحديث الأحات لأن النمس سلم قال خذوا عني خذوا عني البتل بالبكر جلد مئة وتغريب عام تغريب العام بأحديث أحاد وإن كان الجلد كان متوترا الجلد جاء بكتاب الله فجدوا الزين وزينها فجدوا وزين وزين مائة جلدة وكان التغريب جاء بالأحاد أو ثبت حد بالأحاد أيضا من ذلك الرج ثبت بأحديث الأحاد وإن كنا نقول لا أصله في الكتاب بآية منسوخة إيش الآية المنسوخة الشيخ والشيخة ممتاز فرجمهما البت لكن ثابت ثابتا عن, عن المسلم وعليم ابن ابن طبق قال إن رجمت لأرجمنة العرجم إن جلت فالأجلدنا بكتاب, بكتاب الله وإن جلت لأجلد بسنة النبي السلام أو العكس قال ذلك قال الجلد بكتاب الله والرجم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من ذلك كما قلنا تغريب العام فهذه حديث أحد أثبتت لنا الحدود والحدود تثبت بحديث الأحاد هذه القائدة الأخيرة التي نتكلم فيها في القواعد الاصلية يبقى الكلام على هل يجب عرض خبر الأحاد على القرآن والكلام على العدالة في شرط الراوي الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أنا أريد الإخوة تبحث في هذا الحديث بحثا حسيثا وأيضا أن يعني أن يبقى في تجاوب بيننا في مسألة اشتراط العدالة ما هي العدالة ومسألة التفريق بين الصغيرة وبين الكبيرة يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله انا سأأتي لكم بأقوال المحدثين الآن لأن تبحثوا ويكون الترجيح منكم ابن عبد عبدالبر توسع جدا في هذا وهذا كلام ايضا ابن حبان يرى المجولة أنه ثقة توسع جدا قال كل من حمل هذا العلم فهو عدل بس لكن ابن عبدالبر ليس هذا التوسع الغير المرد فابن عبدالبر أعيد له ضابط قال إن عرف بين الناس أنه طالب للعلم فهو عدل هذا قريب ممن قال بعن العلمائنا أن العدالة تثبت بالشهرة أن يشتهر بين, بين الناس أن هذا قد انشغل بالعلم ينشغلوا بالعلم هذا يعني, يعني العلماء وإن قالوا عن ابن عبد البرن أنه جدا لكن هذا أيضا قال به الأحناف قال النبي السلام يحمل هذا حديث مختلف فيه لكن صحيح أنه بلغ إلى درجة الاحتجاج يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله فقال هذا خبر يؤكد لنا أن من حمل العلم كان عدلا يبقى طالب العلم عدل لا صح أن تقضح فيه وهذا ينفعنا جدا في هذا العصر الذي نعيش فيه إن كان هناك من طلبة العلم او من العلماء الذين اشتادوا في مسألة ما فأخطأ فكيف تفصقه كيف تبدعه كيف تنفقه كيف تكفره أعوذ بالله من غضب الله ومن الخزلاء فيبقى إذن لنا أن نقول بأنه حمل العلم فهو عدل وإن أخطأ وانخط وإن هل يشترط في العداله ألا يزني, ألا, الا يزني العالم هل يشترط في العداله الا يسرق العالم هل يشترط في العداله الا يقتل العالم لا لا يشترط الحق لا يشترط الذي يشترط انه لو وقع في مثل هذه الكبائر لابد ان يتوب لان كبيره واحده تفسقه كبير لكن لابد اقول بلا توبه تفسقه فان وقع في الكبيره وان تاب من تاب تاب الله عليه لا راجع فيها فيبقى على عدلاتي هو التي يأخذ بها وقد قال الله جعله يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسقكم بنبأ إن فتبينوا بنبأ فكيف بالعلم وبحمل الشريعة فهنا ناخذ من هذا الحديث يحمل من كل خلف يحمل هذا العلم من كل خلف عضوله, عضوله. فهذه قالوا خبر يثبت أن من حمل العلم كان عدلا ولا يقضح فيه هل هذا الكلام صحيح أم لا البحث عندكم جمهور المحدثين يقولون لا بد من زيادة في هذا الباب وإن حمل العلم لابد أن نشتغل فيه العدالة والعدالة لها شروط خمسة وهذا الذي سنبقينه إن شاء الله الأسبوع القادم في هذا الكتاب وهو أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية <تصفيق> نسأل الله لنفعلها أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما يعلمنا مما يتعلم ويتعبد وأنشه ذلك بين الناس صبروا وصابروا على الأصول فإن الصعوبة والوعورة في هذا العلم شديدة لكن من أتقن هذا العلم قد أتقن العلم حقا وقد قلت كثيرا أرى في الساحة من يشتهد ولم يكن قد تكاملت عنده آلة الاجتهاد بسبب ضعفي في هذا الباب وضعفه يلوح في الأفق فلا يصح له أن يشتهد وهو ضعيف في مثل هذا الباب والله تعالى أعلى وأعلم هذا نكون قد ختمنا درس اليوم نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم وصبرنا وإياكم على هذا الخير أقول قولي هذا واستغفر الله وإياكم ورزاكم الله وعنا خير